الشهوية الكافر فلا تخشون الناس وخشون ولا تشتروا بآياتي ثمنا قليلا ومن لم يحكم بما عنزل الله فأولئك هم الكافرون بيّن الله جل وعلا في اثناء الحديث عن الثوراة وانه سبحانه انزلها فيها هدى ونور وان الذي كان يحكم بها النبيون الذين اتلموا وكان يحكم بها العلماء والقبال الربانيون والاحبار بسبب انهم استخفضوا من كتاب الله استحفظوا اصبحوا يحافظون على كتاب الله وانهم عليه شهداء وقبل الكلام على الثورات او على بقية الحديث عن الثوراء وما فيها من احكام اتجه الخطاب الى امة الاسلام الى المسلمين في اثناء الحديث عن التوراة اتجه الخطاب الى المسلمين ينصحهم ويحذرهم وينهاهم عن امرين اثنين خطيرين فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلة فلا تخشوا الناس واخشون فتحدثنا عن هذه العبارة او هذه الجملة فان الخشية من الله <تصفيق> هي اساس هذه العقيدة فانك تجل وتعظم وتهاب من كل من تخافه فاذا كنت تخاف الله فانت <تصفيق> فهابه. فهاب سلطانه وعظمته وقرطه وجبروته ف... في الخوف منه. فلا تفعل شيئا الا ما يرضيه. فلا تخشون الناس واخشون. وهذه درجة عالية يجب ان نسعى اليها وان نمرم القلب على ان يخرج منه كل خوف وخشية من المخلوقين وان يمتلئ بالخشية والخوف من الله عز وجل وعند ذلك يسهل كل صعب وييسر كل شاق لا نخاف من احد بل نمضي الى العمل الاسلامي والى ما يخدم الاسلام بصدر رحم ونفس مطمئنة فلا تخشوا الناس واخشون ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا وهذا موجه بالأفالة والذات الى العلماء الذين يفتون فتاوى موافقة للسلطان موافقة للحاكم يقول لهم لا تشتروا باياتي ثمنا قليلا لا تفضر الفتاوى لتأخذوا مسعة من مسع الدنيا لتبقوا في وظائفكم، وليكون لكم جاه وسلطان مستمد من الحاكم مهما دفع لكم ومهما أخذتم فهو قليل حتى لو أخذتم الدنيا بأسرها الدنيا كلها فهو ثمن قليل لأنه <تصفيق> عرض حاضر وظن زائل ومادة ثانية حتى لو اخذتم الدنيا كلها فانها عما قليل تذهب فما بالكم بانكم لا تأخذون الدنيا انما تأخذون مرتبات ويظائف واموالا تعتبر قليلة فكيف تشترون لهذه الأثمان الزهيدة تشترون كيف تبيعون دينكم وتأخذون عليه هذا الثمن القليل ولا تشتروا بآيات ثمنا قليلا هذه الدنيا مهما بلغت فهي ثمن قليل ما عندكم ينفد وما عند الله باق احسان فقل الدنيا قليل ارضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الاخرة الا قليل وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الاخرة الا متاع متاع زاهد متاع صغير قليل سهيد فكيف تحرح تشترون بآيات الله ثمنا قليلا موجه إلى علماء السلطة وهم يرضون بهذا الثمن القليل في سبيل أن يصدروا فتاوى وان يصدروا احكاما بعيدة كل البعد عن الاسلام وفي سبيل الثمن القليل والسمرار الوظيفة وتسهيلات للمتاع الحياة يصدر مفتي نصف فتاة باطلة رد عليها العلماء عشرات بل مئات العلماء ردوا عليه فيها وبينوا فساد كلامه وانه انما اصدر هذه الفتاوى لانه اشترى بآيات الله ثمنا قليلا اشترى وظيفته واشترى بقائه على كرسي الفتوى واشترى ان يبقى في وظيفته وان يدوي اسمه او يكتب كل هذا ثمن قليل افضر ان شهادات الاستثمار التي كلها ربا بشهادة العلماء لا بل بشهادته هو بشهادته هو شهد ان شهادات الاستثمار حرام وانها ربا في اول سنة تسعة وتمانين وفي منتصف 89 احلها جعلها حلالا فهل تغير المفتي او تغيرت احوالها ونظامها كيف كان ذلك وافتاء لان استيراد الخمر لا شيء فيه ما دام في مصلحة الوطن فاشف كذلك القمار في الفنادق لا شيء فيها ما دامت في مصلحة الوطن وفتاوى كثيرة يستون بها ليتقربوا بها الى الحكام مثل تنظيم النسل ومنع تعدد الزوجات ونحو ذلك واذا كان هذا في مصر فانا الامر في السعودية لا يختلف عن ذلك فقد اصدر هيئة كبار العلماء ان لجنة حقوق الانسان لا شرعية لها لان الحكم مثل الشريعة ولان المحاكم الشرعية قائمة وهم يريدون ان يرضو الحاكم فلجنة حقوق الانسان <تصفيق> تألفت من علماء <تصفيق> لهم وزنهم في العلم ولهم قيمتهم ومنهم من يقول الحق وان كان مرة ولكن ارضاء الحاكم وشراء الدنيا ودفع الثمن في ايات الله ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا ف هذا النهي الذي توجه لامة الاسلام في وصف الحديث عن التوراة لما صدر من لدن حكيم خبير يعلم كيف يبيع الناس دينهم بدنياهم بل بدنيا غيرهم وكيف انهم تخافون الناس ولا يخافون الله ان امر الفتوى عظيم فيجب ان يوضع في موضعه ولا يفح ان تتجرع على الفتوى ولا ان تتجرأ على اصدار حكم من احكام الاسلام الا اذا درسته جيدا ولكن لا نشاهد ان الاخوة اصبحوا كلهم مفتين كل الاخوة يفتي فمن الذي يستفتي اذا ان الانسان يجب ان يحافظ على لسانه وان لا يصدر حكما ان اذا عرفه ودرسه وانه اذا كان للطب متخصصون فيه وللهندسة متخصصون فيها فلماذا لا يترك العلم الاسلامي من يتخصص فيه ولماذا يسرع الانسان باصدار الحكم قبل ان يعرفه او ان يدرسه فلا تخشو الناس واختوه ولا تشتروا باياتي ثمنا قليلا هذا وبالله التوفيق ومن لم يحكم بما انزل الله فالله هم الكافرون هذا النص يبين بوضوح وطراحة لا قصاءة فيه ولا شبهة ان الذي يحكم بغير ما انزل الله فهو كافر كفرا يخرجه عن ملة الاسلام وانه لا تأويل في ذلك ولا تخريج ولا محاولة للإفلاة من هذا النص الذي يكثر الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله لا تأويل فيه أبدا لأنه نص صريح لا يقبل التأويل حيث قال ومن لم يحكم ومن تفيد العموم كل من من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون <تصفيق> فالتعبير قوي ومحكم وصريح فالتعبير فيه كل المؤكدات التي لا يمكن أبدا الإفلاة منها أو محاولة تأويلها ففيها من الشرطية التي تفيد العموم وفيها أيضا فأولئك هم الكافرون الجملة إذا كانت معرفة الطرفين في البلاغة إذا كانت معرفة الطرفين فإنها تفيد القصر والحصر وهنا أولئك والكافرون جملة معرفة الطرفين فتفيد قصر هؤلاء على الكفر لا يتجاوزوه إلى صفة أخرى وضمير الفصل هم مؤكد من المؤكدات فكيف يقال بعد ذلك انه ليس كفرا يقول الله فأولئك هم الكافرون ويقول عبيد من عبيد الله لا هذا الحاكم ليس بكافر كيف يقول ذلك وكيف يخالفون نصا صريحا واضحا بينا لا خفاء فيه ولا امهام الله يقول إنهم كافرون وبالتعبير المؤكد فأولئك هم الكافرون ويقول لا من الناس يزعمون أنهم يفهمون في كتاب الله أو عندهم شيء من الفهم أو منتسبون إلى الدعوة إلى الله يقولون إن الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله ليس بكافر اي تبجح واي اثاء واي فقد للحياة اكثر من هذا الله يقول إن هؤلاء اولئك هم الكافرون وبشر من البشر يغيروا ايات الله ويقول انهم ليسوا بكافرين ان هذه <تصفيق> ان هذا الحكم الذي صدر في كتاب الله يبين انهم كفاء حتى ولو قالوا لا اله الا الله الف مرة او عشرات الالوف من المرات لان النص واضح انهم لم يتركوا لا اله الا الله فهم قد يقولونها لها ترك الحكم بكتاب الله فحكم عليهم القرآن وقال عنهم فأولئك هم الكافرون يقول لك قائل إنه يقول لا إله إلا الله هل في ذلك نزاع ويقول لا إله إلا الله لكن القرآن لم يحكم عليه بذلك فأنه قال لا إله إلا الله أو لم يقولها إنما حكم عليه بالكفر وإن طلى وصام وزعم أنه مسلم وإن حج وزكى واعتمر وفعل كل الطاعات حكم عليه القرآن بأنه كافر لأنه ترك الحب بما أنزل الله ولكنهم يأتون من غير الطريق الذي بيّنه الإسلام فيقولون إنه قال لا إله إلا الله نو يقول لا إله إلا الله هذا لمن كان كافرا محاربا انا بحارب كافر فحينا يقول لا اله الى الله برفع علم السيف لغاية محدد موقفه هذا اللي يقول لا اله الى الله بمعبر شقوله ان هو كافر في هذا الموقف لكن حاكم حاكم يحكم بغير ما انزل الله اعطاه القرآن حكما لابد ان نجل هذا الحكم وان نحترمه وعلا نقول غيره اعطاه هذا الخط انه كافر بل جعله خطما فيه القفر والحق فالأولئك هم الكافرون لا يقبل تأويلا في هذا يأتي الناس يقولون هولا بعيدا عن الحق فيقولون انه يكفر اذا تعتقد اذا اعتقد ايه? اذا اعتقد ان الحكم بغير ما انزل الله لحوحه واصلحه فقال لم يقل هذا. هذا تقول على القرآن. قالت شي ولم يعتقد قالت شي ومن لم يعتقد الحكم بأنزل الله فأولئك هو الكسر. قالت هذا قال ومن لم يحكم. ده جاي بلسان عربي مبين. فكيف الخط والخلط والبعد عن الحق، ألومن لم يحكم، لم يقل لم يؤمن، لم يعتقد الحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكفر. ما قال هذا؟ فالالال ال ال ال الكلام صادق وبين، ومحاولة التأويل أو المغالطة محاولة فاشلة بعيدة عن الحق. ومن لم يحكم كل من ترك الحكم بما أنزل الله فهو كافر نص فريح كيف يؤولون او كيف يحيدون عنه ويدعون الإسلام لمن ترك الحكم بما أنزل الله فالعلة أيها الإخوة العلة واضحة العلة في كفر هذا الذي لا يحكم بما أنزل الله العلة واضحة ما هي العلة؟ العلة أنه أنكر ألوهية الله لا مولا إله إلا الله. لا هو وأنكر ألوهية الله لأنه لو اعترف بألوهية الله لاعترف بأنه الحاكم المشرع إذ الألوهية تقتضي أن يكون الإله والحاكم وأن يكون الإله هو المشرع لعباده فهذا الذي ترك الحكم بما انزل الله انكر اولوهيه الله عز وجل حيث جعل الحكم جعل الحكم لغير الله واخذ قوانين من البشر و بمواضعات وتقاليد وقرارات ولوائح وانظمه تخالف ما انزل الله. فاعطى الالوهية لغير الله. انه انكر الوهية الله حيث انكر حاكميته. وحيث انكر انه المشر سبحانه. ثم اعطى لنفسه او لغيره حق الالوهية. لانه اعطاه حق التشريع. فالعلة واضحة في انه كافر. يعني لو كانت العلة خفية ونقول لن نفهم لماذا كفر كنا آآ آآ نجد متاغا لأي كلام لكن العل في كفره واضح أنه أنكر ألوهية الله لم يعترف بأن الله هو الإله الواحد لا يأكله مؤترف كيف؟, كيف أنهم مؤترف مؤترف بلسانه لكن عمله وقلبه واتجاهه ومنهجه كل ذلك يكفر بالله كل ذلك لا يقام بألوهية الله حيث انه لم يعط الله حقه وحق حقه ان يقول هو الحاكم والمشرع فحيث اه اه لم يحكم باحكام الله ولم يعترف بانه الحاكم المشرع فقد انكره ألوهية الله عز وجل وقلنا إن الله سبحانه وتعالى هو الخالق للسماوات والأرض وهو المالك للسماوات والأرض وهو الرازق لكل ما في السماوات والأرض وإذا كان الله هو الخالق والمالك والرازق فهو الحاكم والمشرع لأنه اقتضى بلكيته وخلقه ورزقه لما في السماوات وما في الارض مقتضى ذلك ان يكون حاكما لهذا الوجود وان يكون مشرعا لعباده اذ لا يصح ابدا ان يكون الخالق والمالك ويجي واحد ثاني يحكم له في ملكه كيف يكون ذلك خالق وين واحد ينازعه في الخلق يقول لا انا انا اللي احفظ الحكم لخلقك وانا اللي احفظ لملكك كيف يكون ذلك انها انها شركه انه الدعاء شريك لله فمن كان معترفا بان الله هو الخالق لما في السماوات والارض والمالك للسماوات والارض وما فيهما والرازق اذا كان الانسان مقرا بذلك فلا بد ان يقر بان الله هو الحكم العدل وانه هو المشرع لعباده وانه لا يفح ابدا الأخذ بحكم ولا بتشريع اخر لان الله هو الذي يعلم ما يصلح خلقه هو اللي خلقهم فيعلم ما يصلحهم وهو اللي خلقهم فيعلم ما يضرهم وهو اللي خلقهم فيعلم ما ينفعهم ولذلك يشرع لعباده ما يصلحهم ما ينفعهم وما يبعد الضر عنهم ومن لم يحكم بما انزل الله فأولئك هم الكافرون هذا وبالله التوفيق بالأنف والأذن بالأذن والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص <تصفيق> صين الله سبحانه وتعالى أن الثوراة أنزلها فيها هدى ونور وأن الذي يحكم بها إنما هم النبيون الذين انقادوا لامر الله واطاؤوا ونفذوا ما جاء من عند الله ويحكم بها ايضا العلماء والقضاة من بني اسرائيل فهم الربانيون على الاحبار هؤلاء استحفظوا كتاب الله تحافظون عليه ويقومون مدافعين عنه ويشهدون له بالصدق هذه التوراة فيها تشريع كامل وفيها عقوبات كثيرة منها عقوبة القصاص وكسبنا عليهم فيها سبنا على اليهود في التوراة أن النفس بالنفس هذا والقصاص والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن هذا والقصاص في الجراحات فمن فقع عينا لانسان تفقع عينه ومن جدع انفه تجدع انفه ومن قطع اذنا تقطع اذنه ومن خلع سنا لأحد تخلع سن وهكذا ف العام والجروح اقتصاب اي جرح يجرحه الانسان لاخر فلا بد ان يقتصف منه هذا هو في التوراة. فضلا عن ما سبق إن, ان حكم الرجم للزاني موجود في الثوراة وعن النبي صلى الله عليه وسلم سألهم عن حكم الرجم فقالوا لا ليس عندنا انما نجبهه ونسفهه ونجده فقال عبد الله بن سلام لا بل حكم الرجم موجود في التوراة فأتوا بها فجاءوا بها ووضع الذي جاء بها يده على حكم الرجم وقرأ ما قبلها وما بعدها فقال عبد الله بن سلام ارفع يدك رفع يده فاذا حكم الرجم موجود في التوراة قالوا فضقت يا محمد هذا حكم الرجم عندنا في التوراة كذلك حكم القصار سواء كان قصار كامل في النفس او كان في الاعضاء في العين والانف والاذن والثن او في اي جرح من الجراحات ففيه القطاع كل ذلك في الثوراء لان الثوراء هي الكتاب كتاب التشريع لبني اسرائيل حتى انه لما نزل الانجيل لم ينزل فيه تشريعات لم ينزل فيه تشريعات لا قفاص ولا حصن الرجم ولا نحو ذلك لأن الإنجيل فحال كل هذه الأحكام على الثوراء وكان الإنجيل عبارة عن تجديد للإيمان والمواعظ والأمثال والحكم فهو إيقاظ للنفوس وتنبيه للقلوب أما موضوع التشريعات فقد احيلت على الطيراء فالتوراة كتاب بني اسرائيل سواء كان في ايام موسى او في ايام عيسى انهم يحتاجون الى التوراة في التشريعات ومصدقا لما بين يدي من التوراة التوراة فيها هذه الاحكام كلها الجراحات في النفس والجراحات ما دون النفس وطبعا القصاص له عظمة وله حكمة في التشريع لماذا؟ لان القصاص بيعطي حكم المساواة المساواة في الدماء والمساواة في العقوبة فدماء الناس ستكافر فليفعم اي جريمة تقفص منه ما يبقىش فيه ناس لهم ميزة على اخرين وانتم رأيتم فيما سبق ان بن النظير كانت العزيزة وبني القريضة كانت الزليلة مع ان ذو لقبيلة او جماعة من اليهود من اليهود ومع ذلك اختلف نظامهما واختلفت العقوبة بينهما فكان اذا قتلت العزيزة بن النضير من الزليل بن قريضة احدا تدفع له خمسين وثقا واذا قتلت الزليلة بن قريضة من العزيزة شيئا احدا دفعت لهم مئة وثق فكان في اختلاف في الدماء اختلاف في العقوبة القصاص ليسوي بين الجميع <تصفيق> هذا هذه التسوية تجعل الناس يطمئنون ويرضون الامر الثاني في القفاف ان عندما يعلم اللي حيقتل ان فيه قفاف سبينتنع عن القتل يمتنع عن القتل القاتل فكيف يقال حياه الحياه باعتبار ان القاتل اللي بيفكر في القاتل عندما يعلم انه سيقتل فانه يمتنع عن جريمته فيكون بذلك احيا نفسه احيا نفسه واحيا غيره فيبقى القصص فيه حياه مش فيه فيه حياة للحيث امتناع الذي يفكر في القتل عن ان يباتر جريمته فاصبح القصاص فيه حياة الامر الثالث ان خينما ااا يعلم اولياء الذن اولياء المقتول ان القاتل سيقتل فيخف الغضب الذي انتفقت منه العروق واشتدت اشتد منه الغضب فيقف الى حد معين اش اه اه موضوع السأر اسأر من العائلة واختار اقواها واسدها و... فموضوع السأر سيقف لتطبيق القصاص لان الدماء بتغلي في العروق لفقد المقتول فالانسان يفكر في اكبر الخسائر تنزل بالقاتل وباهله الذي يوقف كل هذا انما هو القصاص فوضع حدا لامر التأخر كل هذا فوائد للقصاص لا يقوم بها غيره <تصفيق> فأنا اعلم انني تمكنت من رقبة القاتل وبحكم فيها خلاص وقد اعفو القرآن ده يعرف بالعفو انت اعطاك الشرع حقا في ان تطلب قتل القاتل لكن لو عفوك سيبقى حاجة عظيمة ولك اجر ولك كفارة وممكن تعفو مطلقا وممكن تعفو على الدية تاخد دية تاخد ديال. مال هذه معنى فمن تصدق به فهو كثارة له هاتصدق بالقصاص سيكون كثارة له يكون عفوا وفضلا واجرا له من عند الله سواء تصدق مطلقا ان اخراف عفوت عن القصص او تصدق على مال على دية محددة معروفة في الاسلام طبعا التصدق والعفو ده مش موجود في التوراة ده الحكم ده هو اللي زايد في القرآن يعني القرآن وافق على اللي في التوراة من النحلة القطار وزاد صدف العفو هتعفل انت في ايدك انك تعدم فلان تقتله او يقتل إذا امرت ان ده القطار لكن إذا عفوت فلك الأجر ولك المغفره من الله ولك تكفاره للذنوب فمن تصدق به فهو كفاره له فل يتصدق بالقصاص يكون كفاره في واحد ولك عوض الله خلاص ما في امر انا يعني حيجي لي ايه من القتل القاتل حيجي لي ايه من القصاص خلاص اهو ده للمقتول مات, مات ولا حيجي لي ايه من اني اقتل القاتل ما دام لي اجر عند الله ووجب في كفارة لذنوبي خلاص عايز عايز بيها واحد يقول لك اه عايز بيها عايز مات واحد يقول لا خلاص انا تصدقت وانا تنازلت عن الصفاف وعن اي شيء اخر فمن تصدق به فهو كفارة له هذا وبالله التوفيق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الظالمون بعد أن بيأت الآيات أن الثوراة فيها عند المسلمين وفي كتابهم أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والسن والسن والجروح قطار ومن اعتدى على نفس فانه على نفس بالقتل فإنه يقتل ومن اعتدى على انسان في عينه او اذنه او انفه او سنه فانه يقتص منه ومن فعل اي جراحة اي جرح في انسان فانه جزاؤه ان يفعل به ما فعله بغيره والجروح قصاب كل الجروح يقتص فيها ويفعل لصاحبها ما فعله بغيره والجروح قصاب وهذه كلمة شاملة بعد ذكر العين والانس والاذن والسن أي قطع قطعه في انسان من يد او ذراع او رجل او نحو ذلك فانه يقطع منه وهذا ما عند المسلمين كما عند اليهود في التوراه لكن زاد الاسلام التعريض بالعفو فلم يكن العفو في شريعة التوراة بل بد من القفاف ذات الاسلام فمن تصدق به فهو كفارة له فهو يلوح له بتكفير الذنوب والاجر عندما يتصدق وعندما يتنازل عن القفاف وحينما <تصفيق> يعلم الانسان ان عفو الله ومغفرته واجره من نصيد الذي يعفو عن اي شيء يصيبه فانه يتنازل ولا يتأخر هو ان رجلا من قريش كفر سنا لانصاري فتحا حكمه الى معاوية فقال معاوية سنرضيه نحن ندفع له ندفع له فلوس للانصار وخلاص فراح الانصاري وطلب العقوبة فقال دونك وصاحبك عندك صاحبك هو وال عايز تاخذ منه او تخلي احد ثم يقوم بذلك تاخذ منه وكان عبو الدرباء جالسا فذكر حديثا لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان الذي يصيبه شيء في جسده فيعفو فإن الله يرفعه درجة او يحط عنه بها خطيئة فعفى الانصاري عن القراشي وهكذا حينما يرى الانسان ان اجر الله عز وجل من رفع الدرجات وحط الخطايا تقول له فانه يتنازل عن حقه فمن تصدق به فهو كفارة له ويمكن ان يتصدق عن القصاص على دية على مال ويمكن ان يتصدق تصدقا كاملا <تصفيق> ثم تعود الاية فتذكر ظلم الذي يحكم بغير ما انزل الله. وقد حكمت عليه سابقا بالكفر. ومن لم يحكم بما انزل الله فالذي هم الظالمون. انه ظلم نفسه. وظلم شرع الله. وظلم الناس. حيث تجاوز الحكم بما انزل الله. الى غيره من القوانين الوضعية <تصفيق> واذا كان هذا في الثوراة فان في الانجيل دعوة الى الحكم بما انزل الله وقفينا على آثارهم بعيسى بن مريم على آثار النبيين الذين يحكمون بالثوراة قصينا على آثارهم بعيسى بن مريم مصدقا لما بين يديه من التوراة ليس بينه وبين التوراة تناقض انما هو يصدق التوراة مصدقا لما بين يديه من التوراة وعطاه الله الانجيل الانجيل له مميزات كما للثوراة مميزات فكما قال الله تعالى إنا أنزلنا الثوراة فيها هدى ونور فكذلك الإنجيل فيه هدى ونور وطبعا كل هذه الصفات للإنجيل الصحيح الذي جاء من عند الله لا للإنجيل الذي فالتمزق وتقطع وضاع الكثير منه واصبح سبعين انجيلا انتهت الى اربعة اناجيل الانجيل الحق فيه هدى ونور هدى من ناحية ما بينه من امثال وحكم ومواعظ وفيه نور لأنه بين العقيدة الصحيحة وطلب الإيمان بالله واليوم الآخر وكان فيه تفائل الكتب دعوة إلى التوحيد لا إلى التفليس فما زعموا فيه هدى ونور هذا النور هو ما جاء به الإنجيل من دعوة الى التوحيد وعقيدة صحيحة دعوة الى الايمان بالله الواحد لا بالله المثلث او الثالوث فيه هدى الولور ومصدقا لما بين يديه من الثوراء الانجيل يصدق الثوراء وهدى هدى فيه بشارة بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم كما قال عيسى ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد هدى وموعظة للمستقيم فيه عظة وفيه عبرة لمن يتق الله ويخافه وهدى وموعظة للمستقيم وإذا كان أهل الثوراة أمر بأن يحكموا بالثوراة فقد أمر أهل الإنجيل أن يحكموا بالانجيل فَلْيَحْكُم أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ <تصفيق> ثُمَّ تَعُودُ الْآيَاتُ إِلَى ذِكْرِ هَذِهِ الْعِبَارَةِ لِلْمَرَّةِ الثَّالِثَةِ وَتَزِيدُ حُكْمًا عَلَى الْحَاكِمِ الَّذِي يَحْكُمُ بِغَيْرِ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ وَمَنْ لَمْ يَحْكُم بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فذكرت ومن لم يحكم بما أنزل الله ثلاث مرات بهذا التعبير أو بهذه العبارة ومن لم يحكم بما أنزل الله ثم أثبتت له ثلاث صفات أنه كافر وأنه ظالم وأنه فاسق وليس هذا الحكم على التوزيع فيقالوا هذا خاص باليهود وهذا خاص بالنصارى وهذا خاص بالمسلمين من اين هذا التوزيع من الذي وزع هذه الصفات الثلاث من الذي وزعها فعلي اللي بيقولوا عليه المسند اليه واحد ومن لم يحكم بما انزل الله كل من يحكم كل من لم يحكم بما أنزل الله وعليدي فأولئك هم الكافرون فأولئك هم الظالمون فأولئك هم الفاتقون فالعبارة لم تتغير في وَلِها وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بما أنزل الله هي هي. كل من لم يحكم بما أنزل الله فيكون كافرا وظالما وفاتقا يجتمع فيه ثلاثة كافر باعتبار انه أنكر ألوهية الله ولم يحكم بشرعه واذا لم يحكم بشرعه فقد أنكر ألوهيته لان الألوهية تكتب الحاكمية والتشريع وحيث لم يعطي لله حق التشريع فهو أنكر ألوهيته من ذلك فهو كافر. وهو ظالم لانه جار في حكمه ولم يعدل ولانه ظلم نفسه حيث اتبعها الهوى وظلم الحق لانه عدل عنه الى غيره وظلم الناس لانه بحكمه بغير ما انزل الله فقد ظلمهم لأنه لا يحقق العدل إلا حكم الله وهو فاسق لأنه خرج عن أمر الله والخارج عن أمر الله فاسق فالذي لا يحكم بما أنزل الله من المسلمين اجتمعت فيه هذه الصفات وكافر وظالم وفاسق ولكن الذين يعدلون عن الحق يقول هذا خصي باليهود وهذا خصي بالنصارى وهذا خصي بالمسلمين او يقول ان الكفر اذا اعتقد ظلمه او ففقه اذا لم يعتقد من اين هذا التوزيع الله حكم بثلاثة احكام واعطى ثلاث صفات للذي لم يحكم بما انزل الله فكيف توزعون هذه الصفات ولا ترونها تجتمع للحاكم الذي ترك حكم الله إنه كافر وظالم وفاسق هذه ارتفاع تلزوه لأنه ابتعد عن حكم الله هذا وبالله التوفيق ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الفاسقون ذكر القرآن في هذه السورة سورة المائدة هذه العبارة او هذه الجملة ثلاث مرات وهو يحكم على الذين لم يحكموا بما انزل الله بالكفر والظلم والفسق واصحاب الاتجاهات المختلفة اخذوا يؤولونها ويفرقونها فالاولى على المسلمين او الثانية على اليهود او الثالثة على النصارى وبعضهم يقول ان هذا في اهل الكتاب هذا كله رعد عن الحق فالايات الثلاثة مطلقة عامة في على اي قبيل في اي زمن في اي مكان <تصفيق> كل من لم يحكم بما انزل الله فهو كافر وظالم وفاسق واذا كانت نزلت في اهل الكتاب فنحن احق من اهل الكتاب بتنفيذ حكم الله وتمكينه وتثبيته لأننا أصحاب الشريعة الخالدة الباقية المستمرة، أصحاب الشريعة التي تعم كل زمان ومكان، وهم كانوا أصحاب شرع محلي في زمان معين وفي مكان معين. فإذا كانت قد نزلت هذه الآيات في أهل الكتاب، فنحن أحق بأهل الكتاب. ان يقال لنا ذلك. <تصفيق> ثم ان الآيات, الايات الكثيرة تبين ان الله جل وعلا معتص بالحكم بين عباده وبالتشريع ولا يحق لأحد أن يقوم بهذا، فما دام الله هو الإله الواحد فلا بد أن يقول له حق الحكم وحق التشريع، والذي لا يؤمن بهذا فقد أنكر ألوهية الله عز وجل من حيث لا يدري ولا يشعر. ومن حيث يصلي او يصوم او يزعم انه مسلم، لكنه في الحقيقة قد انكر اولوهية الله لانه انكر حكمه وتشريعه الله تعالى يقول في ايات كثيرة التي تثبت ان له الفقم ما لهم من دونه من ولي ولا يشرك في حكمه احدا لا يشرك في حكمه احدا فهو المنفرد بالحكم وفي قراءة ولا تشرك في حكمه احدا شطاب للنبي صلى الله عليه وسلم او لأي مخاطب لا تشرك في حكمه احدا عليك ان لا تشرك في حكم الله احدا ولا تدخل احدا في الحكم فالحكم له وحدة وقوله سبحانه ان الحكم الا لله امر ان تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم فجعل الحكم من العبادة او جعل الحكم والعبادة هي الدين ان الحكم الا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه فإذا عبدته فلا بد أن تعترف له بالحق والعبادة والحق وكل ذلك هو الدين ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون لا ينفع الدين ولا تكون صاحب دين إلا إذا اعترفت بأن الحكم لله وحده لا تكون متمسكا بالدين عندما تعبده بمعنى تصني له او تصوم فقط وانما لا بد ان تعترف له بالحق وبحقية التشريع له سبحانه هذلك قوله ان الحقم الا لله عليه توكلت وعليه فليتوكل المتوكلون فقول الله تعالى وهو الله لا إله إلاه له الحمد في الأولى والآخرة وله الفقه وإليه ترجعون وقوله عز من صائد ولا تدع مع الله إلها آخر لا إله إلاه كل شيء هالك إلا وجهه له الحق وإليه ترجعون وقوله سبحانه ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون اتبعوا ما أنزم إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون هذه الايات الكثيرة التي تبين اختصاص الله عز وجل بالحق وانه لا يعطى هذا الحق الا له ومن اعطاه لغيره فقد عبد الطاغوت لانه تحاكم الى غير الله عز وجل والتحكم الى غير الله هو نفسه الطاغوت لما تتحاكم الى غير الله غير الله هذا هو الطاغوت فقد تحاكمت اليه وابتعدت عن الاسلام رغم صلاتك وزكاتك وحدك واعتمارك لكن الناس بعدوا عن هذه القضية بعدوا عنها وظنوا ان اداء ركعات او صيام بعض ايام يجعلهم مسلمين ولا يفكرون في اخطر واكبر القضايا قضية الحكم والتشريع لانها قرينة لقضية الانوهية والربوبية انصرف الناس كل لانصراف عن ذلك واصبحوا لا يفكرون في اكبر واخطر واعظم قضية في الاسلام تناولتها عشرات الايات من كتاب الله وكأن هذه الايات غير مذكورة وكأنهم لم يقرؤوها سنوا فلو... المتدينين سنوا المترددين على المساجد سنوا فلو... الذين يحافظون على الصلوات ما مدى فهمهم لأمر الحق والتشهية فإنهم يهزون إليك رؤوسهم ورأيتهم يصدون وهم معرضون عن هذا الأمر مع أن هذه القضية خطيرة وهي التي تبعد الإنسان عن الإيمان بالله اذا كان محكوما وتطمه بالكفر والظل والفسق اذا كان حاكما فاين أين الذين يأخذون بهذه القضية ويفهمونها فهما جيدا والله يعطي عدم الايمان للمحكومين الذين لا يبالون بهذه القضية والذين يتولون عن أمر الحكم بكتاب الله ويرون الحكم بالقوانين الوضعية ثم لا يهتمون ولا يعتنون ولا يبالون بهذا الأمر ثم يتولون من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين ويقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم تولى فريق منهم من بعد ذلك وما أولئك بالمؤمنين فنفي الايمان عن الرعية والشعب والامة التي لا تلتفت الى هذه القضية ونفي الايمان او وصف الكفر والظن والفسق إنما يوصف بها الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله عز وجل و الله التشريع حينما يغطى لإنسان أو فئة أو جماعة فقد كفر من فعل ذلك لأنه عبد هذه الفئة وهذا الفريق وهذا المدنس عبده من دون الله وقد ذكرنا حديث عدي بن حاتم حينما سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله والمسيح ابن مريم فقال يا رسول الله انهم لم يعبدوهم لم يعبدوهم زينا نحن بالضبط لهم لم يقولوا لا اله الا الراهب فلان او لا رب الا الحبر فلان لم يقولوا ذلك فكيف يقولوا لقد عبدوهم فاجابه رسول الله صلى الله عليه وسلم الم يخنوا ما حرم الله ويحرموا عليهم ما احل الله قال عدي بلى قال له صحيح يخلو ما حرم الله ويحرم قال الله وسلم فذاك عبادتهم اياهم هذه العبادة هي العبادة فاهمينها ايه ركوع وسجود فقط وطيام وزكاة فقط ابدا اعطاه حق التشريع لأي مخلوق يبقى انت بتعبده من دون الله اعبده ازاي ولا ركعت الروح او سجدت هي دي العبادة اعطاء حق التحليل والتحريم او حق الحكم والتشرية لاي مخلوق فردا او جماعة او فريقا او فئة او مجلسا فانت عبدت ذلك المجلس او تلك الجماعة بتحديد كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا بنظرية اختلقها واحد من الناس النبي يحدد يحدد العبادة ويحدد ان اذا اعطيت حق التشريع او التحليل او التحريم لاي مخلوق انت عبدته وعديد محاتم تنفاهم فاهم زي ما احنا فهمين ان العبادة لا بد ان تكون صلاة او صيام لمخلوق حتى ان الانسان يعبده او رقوع او سجد له أحس. أحس. سألوا يا الله ما عبدوه ما اتخذوهم اربابا من دون الله لم يتخذوا الاحبار ولا الرهبان اربابا فهذا فن عادي كما نحن فن لكن بيان رسول الله صلى الله عليه وسلم اوضح الامر وبينه هلم يخلوا ما حرم الله يحرم ما حل ما الله قال بلى قال فذاكى عبادتهم إياهم فلابد أن نلتفت إلى هذا الأمر وأن نتبينه جيدا وأن نتذاكر أمر الحكم بما أنزل الله وأن نعرف موقف الحكام الذين لا يحكمون بما أنزل الله ويحكمون بالقوانين الوضعية وأن هؤلاء كفرة ظلمة فسقة وثقوتنا عليهم يخرجنا عن الإيمان ويبعدنا عن حظيرة الإسلام <تصفيق> لا بد أن نفكر في الأمر جيدا فهو أمر إما كفر وإما إيمان إما آآ آآ ضلال وباطل وإما إسلام إما شريعة الله وإما اتباع الهوى فلا وفط بين الأمرين ما اقولش بين الشريعة وبين الهوى منطقة تانية او انطاف الحلول او ممكن ناخذ هذا جزء من هذا وجزء من ذاك فماذا بعد الحق الا الضلال اما شريعة واما هوى اما كفر واما ايمان وهكذا لا بد ان نعرف الامر على حقيقته